صوتوبه هذا بالله يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين خاتم الأملياء والمرسلين وعلى آله صحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا وبعض كنا قد انتهينا في الحديث في درس السيرة إلى دد النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وبيان أول من أسلم سواء أول من أسلم من النساء أو أول من أسلم من الرجال أو أول من أسلم من الصبيان أو من الفتيان كان هذا على أثر بد دعوته صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وفي يدك فطهر والرجر فهجر ثم إن الذين أسلموا في أول الأمر لم يقفوا عند حد معرفتهم للحق وإسلامهم وتمسكهم بهذا الحق نما علموا أن هذا الحق لابد أن يعلم لغيرهم فجدوا في دعوة غيرهم إلى الإسلام رغم أنهم لم يؤمروا بذلك في هذا الوقت بل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أمر لإعلان الدعوة الإسلامية في أول الأمر ولكن كان يدعو سرا لأن الله تعالى أمره أن يدعو، ولم يأمره لأن يجهر فيما قال المدفق قم فأنذر فلابد أن يقوم وينذر لكنه لم يؤمر بالجهر فكان نبي يدعو سررا يدعو الناس فرادا وكذلك من أسلم بدأ يدعو سرا وفرادا هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أخذ يدعو من يثق فيهم من رجالات قريش الذين كان يرى فيهم اقبالهم على الحق كان توسم فيهم قبولهم لهذه الدعوة فدعى وممن دعاهم فأسلموا رثمان بن عثمان بن عثمان رضي الله تعالى عنه فدع عثمان فأسلم رضي الله تعالى عنه وكانت كنيته أبو عبد الله وهو المعروف الملقب بذن نورين حيث تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيدة بعد الأخرى رقيه ثم أم كلثوم. دعا أيضا الزبير بن العوام والزبير بن العوام يكن أيضا بأبي عبد الله وهو منحوه وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمته الصوفية من عبد المطلب وبي الله تعالى عنه. دعا أيضا أبو بكر وبي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن عوف ذو الهجرتين الذي هاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة دعو أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عنهم وعنهم جميعا <تصفيق> الذي كان مجادب دعوة دعا أيضا طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. فأسلم هؤلاء جميعا عثمان واحد اثنين الزبير ثلاثة عبد الرحمن بن عوف أربعة سعدد أبي القص خمسة طلحة ابن عبيد الله أسلم هؤلاء الخمسة وانضموا إلى السابقين ممن أسلموا فصار هؤلاء جميعا سابقين إلى الإسلام هؤلاء خمسة وأبو بكر الذي دعاهم ستة وخديجة رضي الله تعالى عنها سبعة وعلي رضي الله عنه ثمانية فكان هؤلاء الثمانية هم السابقون في الإسلام توالت بعدهم وفود السبق بعدهم فأسلم على أثر هؤلاء أبو بيدة بن الجراح أمير هذه الأمة أمين هذه الأمة. أسلم أيضاً أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد القرشي. أسلم أيضاً. الأرقام ابن أبي الأرقام والذي فتح داره للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين حتى يجتمع عنده في مرحلة السرية أسلم أيضا عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه أبو السائب وعثمان بن مظعون كما ذكرنا من قبل. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع من حديمة السادية الذي رضع النبي صلى الله عليه وسلم معه. أسلم أيضا سعيد بن الحارث. أسلم أيضا سعيد بن زيد. ابن عم عمر بن الخطاب وصهره الذي كان قد تزوج فاطمة بنت الخطاب أسلمت أيضا عائشة أثناء عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وعنهم جميعا. أسلم أيضا خباب بن الأرد وعبد الله بن مسعود وعمير بن أبي وقاص ومسعود ابن القاري من ربيعه، وكان هؤلاء جميعا هم أول من أسلم وكانوا يجتمعون سرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم أن يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك يكون عدد من أسلمه قد تزايد إلى أن وصل إلى أربعين هؤلاء الأربعون هم السابقون على النحو والترتيب الذي ذكرناه آنفا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وخديجة رضي الله تعالى عنها وعلي، ثم هذه المجموعة التي أسلمت على يد أبي بكر رضي الله عنه ثم بعد ذلك هذه المجموعة الأخيرة التي أسلمت بعد المجموعة السادقة عليها ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الجهر بالدعوة ومرحلة الجهر بالدعوة كانت بدايتها كانت بدايتها أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدعوة فأنزل الله عز وجل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر تقارب عن المشركين وأنزل الله عز وجل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فأمره أن يصدع بالدعوة وأن يبدأ بالعشيره الأقربين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل الصفا بعدما نظرت هذه الآيات ونادى بأعلى صوته في صباح يوم فقال وَا صَبَاحَا وَا صَبَاحَا فلما سمع الناس صوته انطلقوا إليه وأقبلوا نحوه زرافات وفراد حتى جتمعوا عند ساحة الصفاء في ساحة الصفاء حول جبل الصفاء الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا جامع معشر قريش رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتمني؟ قالوا نعم لأنهم يعلمون ويوقنون أنه لا يكذب أبدا وما جربوا عليه كذبا أبدا فلماذا يكذبونه في هذه؟ قالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أنقذوا أنفسكم من النار فما أن قال هذه الكلمات إلا وقام أبو لهب عمه أقرب الناس إليه فقال له تب لك سائر اليوم فما دعوتنا إلا لهذا يعني ما جمعتنا إلا لتقول هذا الكلام وهنا رد الله سبحانه وتعالى على أبي لهب بدلا من رسوله صلى الله عليه وسلم فأنزل سورة من القرآن تتلى إلى يوم القيامة قال الله عز وجل تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فيجي بها حبل من مسد وبذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة من الدعوة وهي مرحلة الجهر بمعنى أنه ندع يدعو الناس جهرا بدلا من الدعوة سرا قبل أن تنزل هذه الآيات هذه الآيات التي أمرت بالجهر وفي نهاية مرحلة السرية كان قد أسلم رجلان من ضمن من أسلم ولكن هذان الرجلان أراد أن تخرج الدعوة من مرحلة السرية إلى مرحلة الجهر كذلك قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجلين هنا حمزة بن عبد المطالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطار رضي الله تعالى عنه أما إسلام حمزة فكان عن قصة قد حدثت وأما إسلام عمر يقول الله تعالى عنهم وعنهم جميعا فكان على أثر دعوة دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين العمران هما إن عمر بن الخطاب وإن عمر بن الشام الذي هو أبو جهل المعروف فاستجاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بإسلام عمر وليس بإسلام أبي جهل وأما قصة إسلام كل منهما بين الرجلين لا بد أن نذكرها لأن كما قلنا إسلام هذين الرجلين بدأ بهما الإسلام أو الدعوة الإسلامية تخرج من مرحلة السر إلى مرحلة العالم قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهما بدأ جهراني بالإسلام أما أولهما فهو حمزة بن عبد المطالب رضي الله تعالى عنه وكانت قصة في إسلام حمزة كالتالي مر أبو جهل عليه نعمة الله مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند الصفا، فسبه ونال منه وكلمه كلاما يكرهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنسكى ولم يرد ولم يتكلم. رأى ذلك مولاه أمل لعبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان كان له مسكن قريب من الصفا وكان في المسكن هذه الستاه أو هذه المولاه فلما سمعت ذلك أسرت في نفسها أن تنقل هذا إلى حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وبالفعل رأت حمزة مارا كان راجعا من رحلة قمص رحلة صيد متوشحا قوسه فقالت له يا أبا عنارة إن هذا الكلام استفز هذه الفتاة المولى وضيقها فرأت أنه لابد أن تنقل هذا الكلام لما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول لأحد شيئا لم يشكو لأحد ما حدث فأسرت في نفسها أم تفعل هي ذلك فلما رأت حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى مراجعا من رحلة الصيد متغشحا قوسه قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن شام قال وماذا قالت وجده هنا جالسا فآباه أسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف ولم يكلمه محمد فأغضب ذلك حمزة هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه أخوه الذي مات قبل أن يولد هذا الولد كانوا يحنون عليه ويحبونه وكان يدفعون عنه فما إن سمع هذا الكلام إلا وقد خرج يسعى يبحث عن أبي جيل حتى وجده جالسا عند المسجد المسجد الحرام فانطلق إليه حمزة رضي الله تعالى عنه فضربه بالقوس فشج رأسه شجة منكرة أصاب دالغة أبناه ثم قال له أتشتمه وأنا على دينه حينما قال هذه الكلمة لم يكن قد أسلم إنما حمله الغضب على أن يفعل ما فعل وعلى أن يقول ما قال أتشتمه وأنا على ديني أقول ما يقول يعني أنا أردد ما يردده يعني أشهد بما يشهد فرد, على فرد ذلك علي إن استطعت رد علي ما فعلت انا ضربتك لو تستطيع ضربني فقام رجل من بني رجال من بني مخزوم غضبوا لابي جهل فقاموا ليقعوا بحمزة رجال الله تعالى عنه فقال لهم ابو جهل دعوه دعوا أبا نارا فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيح وحينئذ انصرف حمزة رضي الله تعالى عنه وقد ثبت على ما قال أي ثبت على الإسلام فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وأعلن إسلامه عرفت قريش يوم يومئذ بإسلام حمزة فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عز وانتنع بإسلام عمه حمزة رضي الله تعالى عنه ثم جاء بعد ذلك حوالي ثلاثة أيام إسلام وعمر رضي الله تعالى عنه التحق حمزة لدار الأرقم مع من أسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان إسلام عمر رضي الله تعالى عنه بعده بحوالي ثلاثة أيام وكانت لإسلام عمر قصة أيضا بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعز الإسلام بأحد العمرين فقد مر عمر رضي الله تعالى عنه برجل من بني مخزوم كان قد أسلم فعابه عمر وهم أن يقع به فأراد الرجل أن يدفع عن نفسه ولكنه لا يستطيع أن يدفع عمر فرأى أن يدفعه أو أن يصرفه بخبر لم يكن عمر قد علمه قال له الرجل بدلا من أن تفعل ذلك لي اذهب فانظر من أسلم من أهلك فقال عمر من فقال له الرجل أختك وختمك يعني أختك وزوج أختك فسمع عمر هذه الكلمات ونزلت عليه كالصائقة فانطلق مسرعا إلى دار أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد فطرق البال ففاتحت له أخته فسألها ما هذا الذي بلغني عنكما فرد ردت أخته ويوجب عليه فما إن سمع منها هذا الكلام وعلم أنه قد دخل في الإسلام إلا وقد فقد صوابه فلطنها لطمة فسألت دم من رأسها فقامت إليه وقالت وقد كان ذلك على رغم أنفك يعني بعدما ضربها ردت عليه قالت هذا رغم أنفك وهنا رق قلب عمر لما رأى الدم قد سال وسمع منها هذا الرد رق قلبه واستحيا مما فعل فنظر فإذا كتاب بينهما فأراد أن يتناول الكتاب قال أروني هذا الكتاب كتابين صحيفة ورقى مكتوب فيها كلام. فقالت له فاطمة بنت الخطاب إنه لا يمسه إلى المطهرون يعني أنت نجس، لا تمس هذا ماذا أفعل؟ قالت اذهب فغتسل، فقام فغتسل. فدفعت إليه الصحيفة فإذا بها الآيات في صدر سورة طاه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يرشع إلى قوله تعالى الأسماء الحسنى وحينئذ استفاق عمر وللله تعالى عنه وعظم هذا الكلام في نفسه وفي صدره وتغيرت حاله ورأى أنه يريد أن يدخل في الإسلام انشرح صدره للدخول في الإسلام هنا. أو سألهما أين رسول الله صلى الله عليه وسلم أين محمد فقالت له أخته في دار الأرقم فتوجه إلى دار الأرقم فترق الباب. فلما علم من في الدار من المسلمين أنه عمر فازعوا أن يكون قد جاء بشر وحين إذن قام حمزة وطمأنهم قال ما لكم قال عمر قال افتحوا له البيض فإن فإنه إن أقبل قبلنا وإن أدبر قتلنا يعني إن كان يريد خيرا قبلنا حمزة هو قفء عمر ولذلك حمزة لا يفعل أن يجب عمر يطرق الباب لمعنى أنه إن أراد خيرا قبلناه وإن أراد شرا قتلناه يعني دعوني أن أفعل به ما, ما ما أريد وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية الدار فلما سمع الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يخف من هذا ولا من ذات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قوة تعدل قوة الأربعين نبي وكل نبي قوته أربعون رجل قوة أربعين رجل يعني النبي صلى الله عليه رجل فلا يعنيه عمر ولا يعنيه غيره فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أثر سماعه لهذا الحديث ولكن لما رأاه عمر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسلم أول ما رأى النبي سلم أعلن إسلامه حينئذ كبر كل من في الدار تكديرة بصوت مرتفع حتى بلغ صوتهم من في المسجد يعني من في المسجد الحرام من المسجد رفع الصوت لهذا التكدير بعدما كانوا يستثرون ويختفون ويختبئون أصبحوا يرفعون أصواتهم بالتكدير وحينئذ رأى عمر أنه لا ينبغي أن يبقوا في الدار يختفون فهم لا يفعلون شيئا يستحون منه أو يخافون منه فقال عمر نسمع على الحق يا رسول الله؟ قال ففيما الاختفاء لماذا نختبئ نخرج عليهم فرأى فقه النبي السلام وخرج المسلمون جميعا النبي صلى الله عليه وسلم والأربعون رجل في صفين على كل صف رجل من الرجلين وما رضي الله تعالى عنه على رأس صف وحمزة رضي الله تعالى عنه على رأس الصف الآخر وخرجوا يطوفون مكة يعلنون إسلامهم فلما دخلوا المسجد المسجد الحرام ورأتهم قريش صفين من المسلمين على رأس صف عمر وعلى رأس الصف الآخر حمزة اكتأبوا اكتأبت قريش وحزنوا علموا أنهم لن يستطيعوا أن ينالوا كثيرا لا من رسول صلى الله عليه وسلم ولا من معه وحينئذ سمي رمر رضي الله عنها بالفاروق لأنه بين مرحلتين مرحلة السر ومرحلة العلم مرحلة الدعوة سرا والدعوة في العلن والجهر وبذلك بدأ الإسلام مرحلة جديدة وهي مرحلة الجهر والعلانية بمعنى أنه سيخرج مثلا يدعو الناس جهرا وسيخرج ناس ممن أسلموا يقرؤون القرآن علانية في مكة وتبدأ صدامات من نوع آخر جديد بدأت هذه المرحلة التي بعد ذلك بعروض أرادوا أن يتلافوا بها الصدام مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكسلوه خيرا من أن يصطدموا به وأن يقتتلوا فيما بينهم نرجئ هذه العروض للمرة القادمة إن شاء الله تعالى ونود أن نعرف أن السؤال في هذه الجزئية أو في هذه ال في هذا الدرس يمكن أن يكون كالتالي تحدث عن مرحلة السر ومرحلة الجحش بالدعوة الإسلامية فحينئذ الإجابة تكون الكلام عن مرحلة السر اتداءا من نزول الآيات من سورة المبثر ثم ما تابع ذلك من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المقردين فإسلام خديجة ثم إسلام أبي بكر ثم إسلام علي وكان أولى الأولون ثم نتكلم عن نشاط الصديق رضي الله تعالى عنه، دعوته لبعض الرجالات، سنذكر بعض من أهلنا على يد الصديق رضي الله تعالى عنه. نذكر لا يعني لا نريد ذكر كل الأسماء لأنه قد لا يتمكن الجميع من ذكر الأسماء كلها. فنذكر ما استطعنا إما عثمان بن عفان والزبير إما عبد الرحمان بن عوف سعد بن أبي عقاس طالح عبد عبيد هكذا هؤلاء الخمسة ثم بعد ذلك الكلام عن أفواج أخرى دخلت في الإسلام مثل أبو عبيدة أبو سلمة الأرقم بن أبي الأرقم واسمان بن نظرون هكذا يعني ذكر بعض هؤلاء الرجال ثم الكلام عن مرحلة الجهر بالدعوة بعد الإسرار بها في دار الأرقم من الأرقم فالجهر بالدعوة في خطوتين الخطوة الأولى إسلام حمزة وإسلام عمر والمرحلة الثانية هي نزول الآيات فاصدع لما تؤمر وعائد عن المشركين وقوله تعالى أنذر عشراتك الأقربين وخروج النبي صلى الله عليه وسلم على ودعواته إياهم على دابل الصفر وما رد عليه أبو لهب ونزول الآية أو السورة في آبي لهب وامرأة هذه مرحلتي السر والجهر يمكن أن يأتي السؤال مثلا في مرحلة السر وحدها يمكن حسب عدد الأسئلة ومرحلة الجهر وحدها إذا جاء في مرحلة السر وحدة والجهر وحدها نتكلم عن نزول الآيات يا أيون الدستر ثم دعوت النبي صلى الله عليه وسلم للمقربين منهم فأسلم الخديجة وأبو بكر عليه وقام أبو بكر بدعوة بعض الرجال الذين ذكرناهم الخمسة الذين ذكرناهم في أول الأمر. فأسلموا أثمان وزبير وعبد الرحمن بن عفص وعبد الرحمن بن عفص ثم دعوة آخرين فأسلموا فوجا بعد ذلك ثم أبو عبيدة وأبو سلم والأرقم وعثمان بن النظرون وخلافه هذه مرحلة إذا جاء السؤال فيها إذا كان الكلام السؤال في مرحلة الجهر فيكون تكون الإجابة على الجزء الاول لقصة اسلام خمزة رضي الله عنه وضعته بثلاثة ايام اسلام عمر وخروجهم الى مكة وذهب الى المزين الحامل على رأس صفين ثم نزول الايات فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين وبذلك يكون الكلام في مغفاة الجهر في هاتين الجزئيتين وبذلك نكون قد عرفنا كيف يكون السؤال في درس هذا اليوم أنا يعني أذكر الأسئلة لأني لم أكتب نماذج الأسئلة مع ذلك أو لم أواجع بطريقة السؤال والجواب لأن أنا أذكر الأسئلة الآن مع كل درس حتى نعرف صيغة السؤال وكيف تكون الإجابة عنه أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم لو في أسئلة تتفضلون بها جزاكم الله خيرا أي سؤال في في درس اليوم إذا كن الله خيرا إذا نعو إياكم خيرا إن شاء الله قولوا قولي هذا أصلاف الله لي ولكم